ثمانية أزواج من الضئن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنفيين أم عليه أرحام الأنفيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين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 اللهم عليم كل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتا الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحما خنزير فاننه رجس او فصا او فصقا اهلل ثَمَنَ الضَّرِّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّلَ الَّذِينَ هَذُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْخَوَايَا أَوْ مَا لذيناهم ببغيهم وإنا لصادقون